الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا اللهم صلى على محمد صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام رحمه الله وقوله سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وقوله وهو الغفور الودود وقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم وقوله وكان بالمؤمنين رحيمة وقوله ورحمتي وسعت كل شيء نعم بزاك الله خيران هنا, هنا ختاماً للكلام على عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه الصفة من صفات الأفعال التي قلناها أكثر مرة وهي صفات صفة المحبة وأن صفة المحبة ثابتة لله جد في علا لعباد الله بأن الله يحب ويحب بأن الله يحب ويحب وقلنا بقول علماءنا النبلاء بأنهم قالوا ليس الشأن أن يحب العبد ربه إن العبد يحب ربه لإحسانه لبره لقوته لجبروته لكبريائه لعظمته لبهائه لعظم... لجماله و... و... والشأن كل الشأن أن يحب الرب عبد عبده وقد ثبت ذلك وثبت ذلك ومنها في قول الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطاهرين إن الله يحب المتقين فهذا إثبات لأن الرجل على يحب وقد جمع بينهما من المسلم في قوله لأعطينا لا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يجعل الله النصر على, على يديه قلنا وأهل السن والجماعة عدول وسط بين بين جفو وبين, وبين غلوب بين طائفة تنفي هذه الصفة عن الله وأيضا عن عباد الله جل فعله لا, لا يحب ولا يحب ويا الجهمية وأفراق الجهمية المعتزلة وطائفة أخرى يعني محرفة تتزعم التأويل ففيها شيء من النفي أيضا لأنهم يقولون ليست محبة ثابتة هنا وعلى حقيقتها لكن المحبة هنا معناها إرادة السواب وهذا كما قلنا تحريف ولولا أن اللغة قد, قد تحتمل ذلك لقلنا هذا تكذيب في دين الله دلنا دله في علا وهناك بين الجفول الغلول الجفول وهناك من أزبة المحبه كما البشر وكل على ضلال وكل على على ضلال اهل السنه والجماعه قالوا نثبت المحبه لله تعالى وهذه المحبه صفه من صفات الله صفات يتصف الله بها جل وعلا قديمه انها حادثه الافراد وهي تتعلق بالمشيئه قد يحب الله جل وعلا اناسا ويبغض اخرين وايضا فإن الله هذلا في اولى اناطره محبته اسببا وقد تكلمنا عنها من هذه الأسباب التي يصل بها المرء أن يجلب محبه الله له ان قام اللبيب القريب الذي يسأل ما الدواعي التي الموجبة لمحبه الرب للعبد قلنا في قول الله تعالى ان الله يحب يحب الذي ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرسوس قال إن الله يحب او ان الله الله يحب الذين يقاتلون في سبيله فإذا في قول إن الله يحب هنا دلالة على أن السبب الرئيس الذي يستجلب محبة الله للفعلاء لهذه التواف من الأمة الإسلامية بوصف ما الذي وصفه في كتابه يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص وطبعا صفا كأنهم بنيان مرصوص لأمور كثيرة جدا معنوية وحسية أما الأمور الحسية فهو إرعاب الجيش الذي أمامهم وأيضا اظهار القوة في الوحدة والاتحاد والمعنوية هي توافق القلوب وعدم تشديد القلوب لأن لان التراص والتصاف كوحدة واحدة في الظاهر يؤثر في الباطن انا رايت ان سيدنا قال قال استو استو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم استو ولا تختلفوا تختلف قلوبكم فيكون هنا الاسباب الجالبه لمحبه الله رفعاله ان يقف جميعا صفا امام عبد الله رفعاله لا يفرون ولا, ولا يتولون ولا يولونهم الضبر وأن, وأن الله على قال بذلك بأن من فعل ذلك له عذاب عظيم وهي فتنة عظيمة ولذلك في آخر الزمان الشرطة التي يشترطونها عندما يأتي الروم تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنى عشر ألفا فإن النبي السلام يقول فيشترطون شرطا فشرطة من هذه الشرطة تفر توليهم الأدبار قال النبي السلام لا يتوب الله عليهم اليوم القيامة لا يتوب الله عليهم الا الله مطوب علينا واغفر العالمين ففيدا ان يقفوا صفا واحدا يحب الله ذلك من عباده وانت رايت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صف الصف وضرب سواعد قال ارجع على بطنه على اساس ان هو كان ناء بصدره فقط تقدم بصدره فقال ارجع فضربه بما يدي في بما في يدي من الصوت قال اوجعتني يا رسول الله قال ما تريد يا سواعد قال أريد الخصاص سبحان ربي هذا يقال لسيد الأولين والآخرين وانظر إلى تواضع النبي الأمين فكشف عن بطني وقال هكا خذ ما شئت دونك بطني فقام فقبلها قال ما حملك على هذا يا سوات قال ترى ما نحن فيه بيننا بين الدنيا مفارقة خروج النفس الآن والروح قال ترى ما, ما نحن فيه فأردت أن يكون آخر شيء المسلم في هذه الدنيا هي بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا لهنا السلام بخير ولما جاء أبو سماك بن حرب وقد ربط على رأسي عمامه حمراء قالوا الانصار يعرفونه قالوا ربط ابو دجان عصابه الموت ف فلما قام سالم أخذ خشبه هذه مؤذزه أخذ خشبه فهزها فقال لنسلم من ياخذ هذه بحقها فقام ابو فقام الزبير قال انا فقال اجلس ثلاث مرات وفي الثالثه اعطاها لابو دجان فاخذ السيف يتبختر بين الصفين يمشي متبخترا زهوا يعني وهذه مشة الكبر فنظرنا السلام إلى هذه المشة يشفون ذور وكيف أن العلم والحكمة أن تضع الشيء فيه في موضوع قد يكون الأمر منكرا في حالة وقد يكون, يكون منذوبا ويكون محبوبا لله جعلها في حال الأخر وهذه لا, لا, لا, لا يمكن أن يصل أي إلا المتضلع في العلم فالنظر السلام لما رأى يمشى أكذا قال والله والذي نفس بيدي إن هذه مشة يبغضه الله إلا في هذا الموضوع للكبر على أعداء الله الرفع إلا في هذا الموضع لأبد جانة رضي الله عنه وأرضاه هذا المقصود كانوا صفا وحدا و و و وهذا على التأصيل العام في هذا الظاهر أما المعنوي فعظيم فإن قول الله رعالى ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص جلاله وضح جدا على أن الله رعالى يحب الاجتماع ويبغض ويكره الفرقة ولذلك قال عبد الخطاب الفرقة عذاب قال والاجتماع رحمة وأيضا قد قال عبد الخطاب قال او هذا ورد اثر مرفوع وجاء عن عمر الخطاء وقال من اراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة وقد قال النبي سلم لابا عبيد بن جراح لابا عبيد بن جراح قال له عندما ارسله على رأس سرية على رأس على على رأسهم وفيهم ابو بكر عمر قال النبي سلم قال تطوع ولا تخترف فلما اقيم الصلاة ودخل اي صلي قال له انت جئت علي عمر بن عاص من ستة اشرب اسلام قال جئت علي أنا أصلي فدخل فصل وقال له نعم قد سمعت الرسول الله سلام يقول تطوع ولا ولا تختلف الفرقة عذاب قال الله جلال فعلاء أولئك الذين قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال الله جلال ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب لي حكم ولذلك قال الله سلام فساد ذات البين هي الحلقة ولذلك قال ودعوت ربي بثلاث قال وأن لا يصلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم قال حتى يستبيح بعضهم بيضة بعض إذن سيصلط الله عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم النزاع النزاع في هذا الباب نعم وربي النزاع النزاع في هذا الباب الغرض المقصود الكلام على مسألة الفرقه وان الفرقة عذاب هنا نراها بأن الله يبغض الفرقه ويحب الاجتماع الله يبغض الفرقه ويحب الاجتماع ويحب الجماعه وان ترى بأن الصلاه في المسجد اعظم عند الله ارفع اجرا اكثرها اكثرها عددا اكثرها عددا وايضا باننا نسلم لما سمع الرجل يقول يا الانصار وثان يقول يا المهاجرين عندما سقع رجل من المهاجرين من رجل من قال هذا الأنصار الثاني قال يا للمهاجرين ماذا قال النبي الأمين قال أوقات فعلوها وأنا بين أظهورهم دعوها فإنها منتنة قال أوقات فعلوها وأنا بين أظهورهم دعوها فإنها منتنة انظر بقى إلى أعظم من ذلك لأن, لأن دعوة الجاهلية تفسد ذات البين ودعوة الجاهلية سمارها النزاع والكبر والتفاخر والعلو والرفعة ويأتي إلى بعد ذلك التشرزم وبعد ذلك من وفقنا فهو معنا ومن خلافنا فهو عدونا والمخالف لنا لا نقبل بحال من الأحوال هذه هذه, هذه التي قال فيها نسلام دعوها فإنها منتنة أعظم منها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من تعزى بعزل جاهلية فأعضوه بهنأ به ولا تكن ولذلك أبي سمع رجلاً يقول هذا الـ الـ يتكلم بكلام الجاهلية قال أعضد كذا أعضد كذا أبيك فقال له أنت, أنت تقول ذلك قال وما لا أقول بما قال رسول الله ما ما من سمعتموه أو من رأيتموه يتعزى بعزل جاهلية فأعضوه بهنأ به ولا, ولا تكن فأعضوه بهنأ به ولا تكمن فإذا المسألة هنا في قول الله رفع له إن الله يحب الذين يقتلون في سبيله صفة يعني أن يكونوا على ترابط على قلب رجل واحد أن يتحدوا ولذلك قال الشاعر تأبر ما حوالا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحدا وإذا افترقنا تكسرت أحدا وإنما يأكل الزئب من الغنم القاسية وإنما يأكل الزئب من الغنم القاسية لذلك قال الله جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا إذن كل من رأى الله في قلبي أنه يحاول الجمع ولم الشمل ورأ بالصدع فهو محبوب من الله جل وعلا وكل من أعمل الفساد وجعل الخرق يتسع على الراقع فإنه مبغوض إلى الله جل وعلا فمن تسبب في الفشل وفي التنازع وفي الفرقة فهو من عمل الشيطان ومن كان سببا في الائتلاف والوفاق والارتفاق والتالف فهذا من, من, ع... من العمل الذي يحبه الرحمن وكان صاحبه اقرب ما يكون الى ربه جل في علا الله يحب الذين يقاتلون في سبيله في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص قال وقوله الغفور الودود وبهذا هو يختم يختم صفه المحبه بقول لا شعلاه وهو الغفور الودود هو هنا هنا يعني انا اريد المناسبه بين الاسمين وبين ما نحن فيه هو يتكلم عن صفه المحبه ثم قال وختم ختم الصفه بقول وهو الغفور الودود ما المناسبه بين الاسمين اقرا علي حتى ارى في المناسبه قال وهو الغفور الودود يريد ان يختم هذه الصفه صفه المحبه الصفه في هذا الباب و بشار قال الموده من مراتب صبر لمن احب الموده مراتب المحبه ما اتى بسؤالي انا من قال من احبه الله غفر له من صبري صبري يعكس صبره الود ياتي بالمحبه الود ياتي بالمحبه الود هو اصلا محبه لأن من المحبة غفران الذنب والتودد له والله هذا قريب جدا من الإجابة الصحيحة سلف على الجادة قال إن الله, إن الله إذا أحب عبدا غفر له وإن الله يحب العبد الذي يكثر الاستغفار والتوبة أيضا قريب عمر, عمر يقول المغفرة لازمة للود فمن وده الله وأحباه يغفر له يعني أقرب الناس إلى الإجابة الصحيحة هم الثلاثة اللي سبقوا إجابتهم صحيحة عمر هنا من أقرب الناس إلى الإجابة. جهاد قال انه لوده لعباده يحب له المغفرة فقرا بينهما للبشرة له جيد هو المفروض أن يقال ان يقال المغفر المغفره سبيل للود فضل يعني هو ما من أحد قال بهذا وكانوا يحمون وما من أحد قال بذلك طب البراء يقول ان الله يقول ان الله يغفر لعبده ويحب بعد المغفره فالود ينشأ من, من الحب بعد المغفرة يقتل التودد من رحمة الله بعبادة المواد من مرتب المحبة والغفور صفة طليق بالمحسن لذا اقترنا هنا وختم بهما فصيح بقى هؤلاء شو ما بي يلعب في, في مساءة البلاغ والفصالة التي فيها حاتم الليبي يغفر عنود سبحانه ومحبة وأعل وأعلامنا بأن بأنه يغفر الذنب ويحب التائب منه هذا جيد جدا هذا فحظ التائب نال المغفرة سعيد يقول من احب الله لا يعذبه ويغفر له لذلك لما ادعت اليهود انهم احباب الله كان الرد عليهم فلما يعذبكم بذنوبكم البراء أن الله ان من نصر ان من نصر دينه وحرص وحرص على طاعته بكل ما سبق غفر له احب والود اعلى درجات الحب ولازم الحب غفران الذنب و... ممتاز هذا كلام من أبي اسحاق جميل جدا جدا جدا جميل جدا جدا جدا من ابي اسحاق من أحب احدا سترها عليه من قال بهذا وليد بشار بشار ما بشار ما زالت إجاباته كلها متعرجة للأمر الوحيد يعني لو قلنا بقوله في هذا في حد له ما أخذ على هذه الإجابة ما استطاع أن يفهم حتى الصؤال لو يديه إجابة صحيحة سي... سيرد عليه أمرا آخر ماذا تقول في الأنبياء الآن ونحن نقرأ للنهار وعصى آدم ربه فغوى ماذا استقول في هذا هنا الآن أحب الله آدم أم لم يحبه ما تقول في نوح عليه السلام عندما قال يا نوح لا تسألني ما ليس لك بإذن إني أعذوك أن تكون من الجاهلين صحيح فكيف يكون هذا هذا لا أنه لسه ما أتقل لأمر معين هو حادة حادف لما حادف حادف تعرج لا نقول حادف سقط فالحق في هذا الباب الملازمة في هذه المسألة قد نقول من سطر عليه غفر له فوهذه يعني وإن كانت فيها من النزوم لكن ليس كما تقول في هذا الباب لأنه قد يكون هناك مصلحة في هذا الباب كثوا بحاجة لموسى عليه السلام وأيضا لما قاله النبي الله تعالى عن الأنبياء في الكتاب وما أراد بهم أن يفضحهم بل أراد أن يبين ما لهم من المكان العالية وأيضا ما فيهم من البشرية لأنه, لأنه لا يمكن أن نقول اسم التامة الكاملة لله لا يستلاحظ من البشر حتى الأنبياء قال فيهم الله على وعصى آدم ربه فغوا وأيضا قال عن نوح وقال أيضا عن إبراهيم عليه السلام وأولو العزل من الرسل ماذا قالوا؟ أولو العزل من الرسل هما الذين قالوا كلما يستشفعون بهم يقولون نفس نفس ثم يذكرون إيش؟ يذكرون ذنبا يذكرون ذنبا وهو قيل على رؤوس, على رؤوس الأشهاد كل منهم يقول يذكر ذنبا فهذه دلالة وضحة جدا على عدم الإتقان الذي صرت إليه ولكن هي إجابة أيضا إن شاء الله يعتد بها على أساس أنها على الطريق الصحيح ويمكن أبو أسحاق وعمر قد وصلوا للإجابة السديدة في هذا الباب المناسبة المغفرة المغفر وهو الغفور ودود قلنا أولا القاعدة في الأسماء والصفات إذا اخترنا اسمان فإنهما يكون يكونان الكمال فوقه الكمال. فإذا اقترنا اسمها فهو كمال فوق فوقه الكمال والأمر الثاني لأننا قلنا أن الاسمها لمشتقى. فكل اسم يتضمن صفات كمال ويستلزم صفات كمال فالمغفرة والود هو ختم ختم محبب المغفرة كأنه يقول ومن أحبه الله جل في غفر له واعكس ومن غفر له ومن غفر له زاد الود فيه بالأمرين لأن العبد إذا علم أنه إذا أزنب الذنب فاستغفر فغفر له زاد زادت محبة الله في قلب العبد وإن زادت محبة الرب في قلب العبد فإن العبد يتحرك شكراناً بوازع المحبة لله جلال في علاه فتزدد محبة الله له بعد ذلك وأصل الأمر أن اقبال المرء على الرب يزاد به المحبة وإقبال العبد على الرب من إقبال الرب على العبد العبد وما بكم من نعمة فمن الله سيكون هنا الله جلال فعلها بعدما ذكر السفات والسمات التي من تحلى بها واتصف بها يكون الله رعلا قد أحبه يعني هنا الآن ترى بأن الله جلال فعلها قد أحبه في هذا قد أخذ بالأسلالة التي تستجلب حبة الله للعبد فكأنه قال فإن أحبه غفر الله وقال وهو الغفور والغفور كما قلنا بأنه فعول سيغة مبالغة كثير المغفرة وهذه لها ما لها أيضا من أقل الفوائد والثمرات بأن الله غفور معناها بأن العبد كثير الاستغفار وأحب عباد الله لذلك فعلها أكثر أكثرهم استغفارا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس صحيفة اليوم القيامة أكثرهم استغفارا وأيضا قد قال ابن القيم و و وعظيم الشام التي يتصف فيها المؤمن كثرة التوبة أو كثرة الاستغفار كسر التوبة كسر الاستغفار فكأنه قال هو غفور ولأن العبد خطاء قال خطاء ما قال يخطئ قال, قال كل ابن آدم خطاء وخطاء بمعنى فعال أو خطاء بمعنى ها فعال, خطأ فعال فإن كان خطاءا فالله غفار كان العبد ويقال فيه خطاء فالله غفار وقد جاء في مسجد أحمد أن الرجل قال ربي أذنبت الزنب فاغفر لي قال عبدي علم أن الله ربا يأخذ بالزنب ويغفر اشهدوا أني قد غفرت له ثم قال قال قال, قال الله وجل في علاه قال عبدي فعل ما شيء ثم استغفرني فسأغفره لك خذ أعظم من ذلك في حديث الترمذي في سنة صحيح بأننا بالسلام قال قال الله تعالى يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم, ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي فكأنه قال من اتسم بهذه السمات من اتصف بهذه السفات, السفات وتحلى بها فإنه فإن, فإن, فإن محبة رب الأرض والسموات تكون له وإن أحبه الله فهو أقرب الناس مغفرة أو هو أقرب الناس إلى مغفرة الله دل في علاء وإن غفر الله له كان متوددا له بالمغفرة هذه المناسبة يبقى إذن المسألة قابلة سابقة ولحقة السابقة بأنه لما اتصف بالصفات التي جلبت محبة الله فمن محبة الله أن العبد لابد أن يخطئ وأن العبد لابد أن, أن يسير والأمر ظاهر جدا في الأدلة المحكمة يعني من قال, شو من قال بأن العبد لا يخطئ مبتدع ضال بل قد تكون مسألة أعظم من ذلك لأنه كذبة كذب المحكمات اما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ان تغفر تغفر جما واي عبد لك لا الما اي عبد هذا عمومه الان واي عبد لك لا الما وقد قال النبي صلى هو خير من يقول بذلك اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما اعلنت اللهم اغفر لي لا لا لا. اللهم اغفر في الحديث الاخر اللهم اغفر لي جد خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي وأعظم كما قلت أنه كان يقول لما تغفر تغفر جمع وأي عبد لك لو أي عبد لك لا ألم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال, قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون تواب أواب إلى ربه دل فعلها سريع التوبة والأوبة إلى الله دل فعلها وأيضا في قول, الله دل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا أحد من زكالية. حتى عيسى عليه السلام لما ذكروا في الصحيح أنه قال اذهبوا إلى محمد المنزق ذنبا في السنن ذكر ذنبا في السنن ذكر ذنبا هم الآن يستشفعون بأعظم الخلق مكانة وأعظمهم مكانة من ماذا قال فيه؟ قال عيسى ماذا قال في النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال عبد لم يزدف ذنباً قط صحيح؟ شوف انظر ولا قول لا قال عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما, وما تأخذ وهذه من المحبة يبا إذا السابق واللاحق يفسر لنا هذا الباب بأنه سبقت المحبة بالتحلي بهذه الصفات وهذه استجلبها المرء بعدما غرس محبة الله في قلبي على ما قلنا من الأصفات التي أو الأبواب التي التي إذا طرقها غرس محبة الله في قلبه فلما غرس محبة الله في قلبي وتحرك سريعا إلى ربه فأجلب فاستجلب محبة الله فلما استجلب محبة الله جل في علاه دعت المحبة المغفرة فلما غفر له كان بالمغفرة متوددا لعباده جل في علاه كان بالمغفرة متودداً لعباده سبحانه جل في علاه لذلك نسب أن يختم الغفور الودود وإذا قلنا الغفور الودود بأنه من المحبة الود المحبه المحبة الود فهو يتودد إلى عباده بالمغفرة وبالعطايا وبحسن السيدانة طبعا فنقول حسن الصفات فيتودد لعباده جل في علاه وهو مودود وهو واد فهو يتودد إلى عبادك ما قلنا يغفر لهم متوددا يغفر لهم متوددا ولك في كتاب الله لفتات في بعض الآيات تثبت ما قلت الآن في التأسيس بأنه لما أحب غفر ولما غفر غفر بإلماح التودد وكان بعد التودد أن العبد يقول الله دل في علاه أنا أريد بقى من الآيات التي تثبت أن المغفرة كانت توددا لعباد العباد الله جل جلا في جل في فإن كان فان العبد سيسارع بعد ذلك إلى مرضات الله الرفيع الا سيما ان المسلم لما حدث معه ذلك قال اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى لما خير قال اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى وموسى عندما قال وماذا بعد ذلك قال الموت قال الآن قال قال, قال الان اي اين الايات التي يمكن أن تثبت هذا الاشعار والالفات من فهم هذه الايات العظيم هنا هو بيقول أليست المغفرة الستر؟ نعم المغفرة الستر مع عدم العقوبة بشار الستر مع عدم العقوبة لكن أن, أن تفردها بهذا القول ما استقام القول لك طب. نعم صدر اقرأها أقرأ. الآيات قال ثم تاب عليهم ليتوبوا ثم قال سبحانه بعدها اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ممتاز جيد, جيد. إن ربنا لغفور شكور جيد قل يا عبادي الذين اسرفوا ناد عليهم بالعبوديه وهذا تودد ممتاز, ممتاز. إن الله يحب التوابين ممتاز مقوله وقالت اليهود ما ادري وين صبري اينه اين هو هو معنى صبري مقوله اليهود وقالت اليهود فين ممكن في النصارى وقال سبحانه اللهم الرحمن ود ا جيد ما ادري ما زلت انظر قول صالح ان ربي غفور و... هذا خالص ربي غفور موضوع هذا الص... الصريح ان الله غفور رحيم جيد هم يمكن ما فهموا سؤالي قلت وكانت المغف من ربنا توددا يريد الله أن يخف عنكم والله يريد ان يطوب عليكم ممتاز يعني قريبه ما ادري انا ساقول لكم الايات اذا انا انا اختل عندي الامر بقى اذا صوبوني او خطئوني انتم وان الغفار صالحا ثم جيد جيد كل هذا جيد لكن انا قلت المغفره توددا طب انا انا اقول انتم اما ان تصوبوا او تخطئوا قال الله جل في الله عنك لما اذنت له فهنا تودد له بالمغفرة مع رقه العتاب في هذا الباب ولذلك قال ليغفر لك نعم لك نعم هذه هذه تدخل فيها ايضا هذه تدخل فيها ايضا الا تحبون انغفر الله لكم ممتاز الاستدلال في الامر انا اقول التودد هنا الله الله تودد لنبيه ولما تودد النبي بايش بالمغفره البداية البدايه شوف البدايه كان يصدر الباب بالمغفرة قبل العتاب الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في كان يصدر الباب بالمغفرة قبل العتاب قال قال عفى الله عنك هذه البداية توددا توددا قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتمكن لك وتعلم الكاذبي وأيضا في قول الله جل في علاء عبس وتولى أن جاه الأعمى الالتفات مع عتاب جاء بالالتفات وقد بأي أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما, وما تأخر أيضا في قول نعم ما نعم ممكن فتأتي توقع آدم ربي كلماته فتابع عليه ده تودد إذن, إذن كانت أيضا توددا من الله لآدم عليه عليه السلام فإذا ناسب أن يقول هو الغفور الودود وقلنا بأن المغفرة المغفرة إذا إذا المغفرة انفرضت نزلت تحتها الرحمة المغفرة إذا نزلت إيقافت Tim وكذلك العكس. والمغفرة لا يقال كما قال بعض علمون المحققين لا يقال أن النهما المغفرة هي السطر فقط و لذلك يقولون العمامة, العمامة تصدر رأس صحعب الوضع ويل wolأما��zet يسرر رأس لذلك أن الب كنت الذي يصدرء الذي يصدر لمغفرة فال concurr esquema Archives وفرق بينهم ظاهره الآن لما دخل نص uh Video' على, على رأسي المغفر صح أخي الوضع المغفر غير العمامة ما الفرق بينهما كلاهما يغطي الرأس وبينهما فارق ما الفارق عارف ليش لا ألوم لا ألوم عشان عشان ما فيش غزة واحد يعني مش موجود منتاز شوف احمد احمد استيقظ بعد رقاض طويل المغفر المغفر دخل مكة على رأس المغفر المغفر يقل رأس من الضربات أما العمامة لا تقل رأس يبقى المعنى هنا أن المغفرة هي إيش؟ الستر مع الوقاية الساتر مع الوقاية ولذلك قلنا هي تتضمن معنى الرحمة تتضمن معنى معنى الرحمة وهنا نقف عند جزئية من أهم الجزئيات أن من دقق, من دقق النظر وتعبد لله لعلى بهذين الإسمين كان من أعبد أهل الأرض كيف ذلك ولذلك من فتح الله عليه أبواب الأسماء والصفات فهو من أرفع الناس علما بالله أو قل هو من أتقن الناس علما بالله ومن كان أتقن الناس علما بالله وإن زل وإن أخطأ يكون من أعبد الناس لله انظر أنت لمن تراه حسن العقيدة أو تراه من أحسن الناس فهما للأسماء والصفات وانظر إلى عباداتي وأسأل عنها ما أقول تسأل على عدم المعصية لأنك لن تردها وكما قلنا لما قيل حتى افتراج من العلماء ما في أحد قال له أنه معصوم كل عالم كانوا يقولون ولم يقترف كبير يعني يقول السيئات موجودة موجودة لكن لم يقترف كبير وهذا هذا هذا التفريق عند عند التشريع في الكبار والصوائر نعم كيف, كيف ختمنا نحن الدرس لكن كيف أن من دقق النظر ووقف عند هدين الأسمين كان من أعبد الناس وكان من أطقل ناس علما بالله وكان من أعبد الناس بشار قال لأنه يجمع بين خ... ممتاز ممتاز مع أنه الغفور ودود للرجاء فقط لكن هي إشارة منك في الخوف على ما, سأ... ما سألت إن لم يغفر فيكون العقاب ف... فهو ممتاز لكنه طبعا لا يساعدك لأن الآية أيضا ما جمعت بين الأمرين لكن ممتاز عمر أيضا ذهب إلى ما ذهب عليه سعيد النقيب في مساءة حسن الظلام بالله فوارس إسكندرية ايش طيب هي هذه الاجابات وخلاص ولا انتظر اجابات أخرى انا سأقول اجابات ولو كتبوا شيء وما وصلش يبقى يعني هو في السكه بقى والحق بنا نختم الختام بهذه هذين في التعبد لادرفعلاء هو العبد لما يعلم من نفسه يا نوخذ قد, قد اساء نفسي بالتعدي على حدود الادرفعلاء اولا بعدم اكتمال العباده أولا بعدم اجتمال العباد لأنه كما قلنا قد قال الله جالا في علامة لكم لا ترجون الله وقارا الأمر الثاني بالتجاوز والتعدي لحدود الله على بالمعاصي فإن علم بأن الله تعالى نظر إليه بنظر المغفرة وأن الله جالا في علامة غفر له هذه الذنوب وأن الله جعل له حتى إن لم يستغفر جعل له الحسنات المحية للسيئات لأس ياما كانت صغائر استحية من ربه وطمع في كرمه وردى ربه جل فعلاء لا يهلكه وأيضا امتلأ قلبه حبا لله جل ولما ورد أيضا مع المعصية المغفرة والتودد بالعطايا والرفعة والمزايا فإنه يزداد حبا لله جل فعلاء فإن ازداد حبا صادقا في قلبي ازداد استحياء, استحياء من الله جل فعلاء فسارع في الخيرات فسارع في الخيرات فلا ترد يومه ونهاره يفوت من صيام أو صدقة أو ذكر أو صلاة أو, أو جهاد للنفس أو للغير أو تعلم أو جلوس المجالس المقصود تجد يومه شحنه الله له بطاعات فوق الطاعات وهذا لا ينفي أن يكون له الزلات وأيضا السقطات كما قال سعيد بن مسيب قال ما من, شريف ولا ولا ما من عالم ولا شريف ولا ولا ذي وجاهة إلا وفيه عين فينظر في فضله فإن كان فضله اعظم من عيبه يعني يجبر العيب بالفضل في هذا المال اذا الفوائد المستنبطه وختمنا الحمد لله هذه الصفه صفات الافعال هذه الفوائد المستنبطه كثره الايات التي ذكرت تصريحا محبه الله جل وعلا من اجل من اجل الرجاء من اجل الرجاء وهذه معناها أن نضال على أن الله جل وعلا يحبب عباده في طريقه وايضا في عبادته ليصل الى جنته الفئة الثانية حرمة الفرقة وأسباب الفرقة كثيرة الحسد الحقز حب الرئاسة التملك النفاق أيضا الجهل والجهل هذا من أعظم أسباب الفرقة لأن, لأن الإمام أحمد لما قيل له بأن إيحا بن معين تكلم عن الشفع قال أهو قد فعل قال نعم قال إيحا بن معين يجهل ما يقوله الشفعي ومن جهل شيئا عدا ومن جهل شيئا عدا الأمر الثاني المسلمون لحمة واحدة يا انه المرء لا اخيه فان كان ضعيفا قواه وان كان جاهلا علمه وان كان فقيرا اغناه وان كان عاصيا دع له وستره وعضده وان كان قويا وان كان قويا نصره كان علماً نشر علمه فهكذا المسلمون لحمه واحده, المسلمون لحمة واحدة ومن الفوائد حسن التعبد لله بالتوسل بأسماء الحسن وصفات العلا حسن التعبد لله بالتوسل بأسماء الحسن وصفات العلا نقف عند هذا صحة القياس صحة القياس الخامسة صحة القياس بقولي كأنهم بنيان أرسوس صحة القياس لو في أسئلة فضلوا الحمد لله يقول أليست المغفرة قبل الود شيخنا؟ نعم المحبة قبل المغفرة ثم المغفرة ثم الود بياننا ذلك أليس المغفرة هي الستر؟ لا قلنا المغفرة هي الستر مع الوقاية المغفرة هي الستر مع الوقاية وهذه كما قلنا يصطف الله لها من يشاء ويقول هل هناك شرح للشيخ الأسماء الصفات؟ نعم فيه شرح موجود في إسلام فيها, فيها كيفية التعبد بأسماء الله الحسن وصفاته العالم ويقول هل يجوز لي الرد على أخي بشار بأنه لم يجتمع أو لم يجمع بين الخوف والرجال نعم كما لفقتنا الانتباه إلى ذلك فكلهما على خير وكلهما على أدب والحمد لله يفتح الله لمن يشاء ويغلق على من يشاء ثم يفتح للجميع والجميع قد اشترك في الأجف يقالوا فيهم جميعا اللهم مكتبنا معهم يا رب العالمين هؤلاء القوم اللي بهم جلسوا يقول هل يأتي الخوف بالتقصير في العبادة إذا انفرد إذا انفرد فقط فيجعلوا كالخوارج يقنطوا برحمة الله لذلك الخوارج يأخذون بصوت الخوف والآخرون المرجاء يأخذون بالرجاء وأهل السنة الجماعة واسطوا عدول بين طائفتين د ولتین